apa dia uh Thank <laughs> you. Selamat menikmati إِنَّ اللَّهَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَأَنَّ مَلَكًا فِي السَّمَاوَاتِ لَاتُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا يسمون الملائكة، لا يسمون الملائكة وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذي ناسا but uh صَحُفِ <تصفيق> مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ Saya sudah tahu.